كذبوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثنتهم فشد الوثاق فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب العقاب حتى إذا أثنتمهم فشدوا الوثاق فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها فشدوا الوثاق فإما إما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك, ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلا يضل أعمالهم. والذين قتلوا في سبيل الله فلا يضل أعمالهم. سيهديهم ويصلخ بالهم. سيهديهم ويصلخ بالهم. ويدخلهم الجنة عرفا لهم. ويدخلهم الجنة عرفا لهم. يا ايها الذين امنوا ان تنصوا الله ينصركم ويثبت اقدامكم يا ايها الذين امنوا ان تنصوا الله ينصركم ويثبت اقدامكم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 افلم يسيروا في الارض فينظرو كيف كان عاقبه الذين من قبلهم افلم يسيروا في الارض فينظرو كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمر الله عليهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها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 إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنّة تجري من تحتها الأنهار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 وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت كأهلكناهم فلا ناصر لهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت كأهلكناهم فلا نصر لهم. أفمن كان على بينة من ربّه كمن زين له صور عمله واتبعوا أهوائهم؟ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِن رَبِّهِ كَمَنْ زُوِّنَ لَهُ صُورُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ مثل الجنة التي يوعد المتقون. مثل الجنة التي يوعد المتقون. فيها أنهار مما إن غير آسى. فيها أنهار مما إن غير آسى. وأنهار اللبن من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من خمر اللذة للشاربين وانهار من عسل مصفى وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات وغفرة من ربهم. ولهم فيها من كل الثمرات وغفرة من ربهم. كمن هو خالد في النار وسقى ما أنحميما فقطع أمعا. 124. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا 125. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك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 والذين اهتدى وزادهم هدى وأتهم تقوأهم. والذين اهتدى وزادهم هدى وأتهم تقوأهم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغته؟ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغته؟ فقد جاء الشرقها، فقد جاء الشرقها، فإن لهم إذا جاءتهم ذكرهم، فإن لهم إذا جاءتهم ذكراهم فإن لهم إذا جاءتهم ذكرهم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 والله يعلم مت قل لكم ومسواكم ويقول الذين امنوا لولا نزلت سوره ويقول الذين امنوا لولا نزلت سوره فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها الكتاب رايت الذين في قلوبهم مرض فاذا محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظا المرشى عليه من الموت رأيت الذين في قلوبهم مرض كانوا المغشيه عليهم من المنم فاولا لهم فاولا لهم وعته وقول معروف وعته وقول معروف فاذا عزم الامر فلو صدق الله لكان خيرا لهم فاذا عزم الامر فلو صدق الله لكان خيرا لهم فَهَلْ لَعَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُ أَرْحَامَكُمْ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن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 126. سبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم 127. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر 128. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فالله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك, بأنهم ذلك بأنه اتبعوا ما أسقط الله وكره رضوانه فأحبط أعمالهم. ذلك بأنه متبع ما أسقط الله وكره لضوانته فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض اللين يخرج الله أضعاهم أم حسب الذين في قلوبهم يخرج الله أضعاهم ولو نشأ لا أرينكهم فلا عرفته ولو نشاء ولا أمينا كم فلرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم والله يعلم اعمالكم ولنبلنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل و اخباركم ولنبلنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل واخباركم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول وَشَاقُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَاء لِيَظُلُّ اللهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ وَشَاقُ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ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 إن الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فليغفر يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ له فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم ولن إنما الحياة الدنيا لعب وله إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمن وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم وإن تؤمن وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يس القوم اموالكم ان يسالكموها فيحكم تبخلون ويخرج اضغانكم ان يسالكموها فيحكم تبخلون ويخرج اضغانكم ها انتم ها تدعون لتم 114. لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل 115. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل 116. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه وَمَن يَرْخَل فَإِنَّمَا يَرْخَل وَالنَّفْسِ وَاللَّهُ الْغَني وَأَن تُمُ الْفُقَرَاءِ وَاللَّهُ الْغَني وَأَن تُمُ الْفُقَرَاءِ